بُوكتو. أربعون. خمسة وأربعون. في كينيا. في السينما. في السينما. نريد الذهاب إلى السينما. نريد الذهاب إلى السينما الناس فيلم اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد يتو اوبلني فيلم الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماما jsou ještě volná místa? Kolik stojí vstupenky? Kolik Kdy začíná představení? Meta jebda elhard? Meta jebda elhard? Jak dlouho ten film trvá? Kem je dům film? Kem je dům film? Lze si rezervovat vstupenky? Hel Junkinu Hazisu Tezekir? Hel Junkin Haziz Tezekir? Chtěl bych sedět vzadu. <تابع> أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. اختل بخسجد وبرشد. أريد أن أجلس في الأمام. <تابع> أريد أن أجلس في الأمام. اختل بخسجد وبرستشد. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. كان الفيلم مثيرا. كان الفيلم مثيرا. لم يكن الفيلم مملا. يكن الفيلم مملا. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. يكابلا هربا. كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ يكابلا هيرتي. كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ من يلدن فيلم إنجليزية تي هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ رجيم نافشيفتة www.boo.kd.de كاستهْنُوْتِي وَاسِيَّةِ بَعْضِ